قال شيخ ابن القيم ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى, حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيره الحمد لله الحمد لله الحمد لله للمغرب في امريكا في شيكاغو في شيكاغو ومعايا بعض العلماء من البلاد الحرمين وقدموني لوصل يبيهم اماما وبعد ما انتهينا من الصلاة ويذب رجل امريكي مع زوجته مع ابنته رجل جيل ونحن لسه جلسين بنقول اذكار الصلاة وقال في ترجمة يعني شبه حرفية لكلامه قال بانه سعيد جدا ليه خير قال والله انا سعيد ان الاتلية زملاء جاتهم نفس الحالة المرضية النفسية اللي بيجيلي قلت له خير احنا مش مرضى يا عمي فيه ايه قال لي انه هو بيصب بحالة من القلق والتوتر النفسي لا يشعر براحة ولا بسكينة اذا جاءته الحالة الا اذا وضع وجهه على الارض كهيئة سجودنا فقول الحمد لله من الاتل زملاء قتلهم نفس الحالة وبعملوا نفس اللي أنا بعمله قلت له لا الحمد لله هذا سجود وهذه صلاة وبدأت يعني اكلمه بكلمات كثيرة فطلب منا أن يتعرف على الإسلام وعطيناه عنوان المركز وصدق الرجل وجاءنا بعد ثلاثة أيام والله يا اخوة لم يمكث خمسة أيام معنا إلا وقد دخل في الإسلام هو وامرأته وابنته بفضل الله ثم بفضل الدعوة أنا ما دعوت بلساني وإنما بسلوكي رأاني أصلي لا تستحي أنت أن تظهر دينك لكن بأدب لكن بكله أركز مع اولادنا وشبابنا واخواننا على ان يحملوا هم الدين بمنهج سيد النبيين قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين اسأل الله جل وعلا ان يملأ قلوبنا بهم الاخرة, الأخرة. وبهم الدين اشتركوا في